بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تُنذِرُ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أعناقهم أغلالا فهي إلى نذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اذوتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما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 اطرب لهم مثلاً اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالث فقالوا إنا قالوا ما انتو الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون قالوا ربنا وَيُرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَهْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ لَّيِنْ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِذْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ السفون وجاء من قصر المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدرى وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا إني آمنت بربيكم فاسمعوا قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما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 ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآل لهم لرض الميدة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم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 كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن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 لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون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 فاليوم لا تضم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزوالهم في ظلال على الرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون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 ومن عمرهن كشه في الخلق أ فلا تعيلون وما علم له الشعر وما ينبغيله إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتوذر من كان حي و يحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ يَدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أ فلا يشكون والتخذوا من دون الله آل هذل علهم يوم صر لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جندم محضرون فلا يحزن كقولهم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 أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاه وهو الخلاق العليم إنما يكون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون